الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه, المادة, لكم هذه الماده الحمد ل رب رسول شرعه وأصحابه بهديه بسنته بسلسلة وسبب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين اهتدى واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين هذه السلسلة أسميناها على وعلى آله على إلى ومن يوم القدوات هذه ذلك أ ن ن ا نعيش في عصر القدوات ا ل م ز ي ف ة و ا ل أ ب ط ا ل ا ل م ص ط ن ع ة والحديث إ ذ ا كان عبر ق ص ة كان مشوقا ً وكان مؤثرا ً وهذا هو سبب حرص الناس على المسلسلات أ ص ل ا ً هذه المسلسلات ع ب ا ر ة عن ق ص ة هذه ا ل ق ص ة نسجها ك ا ت ب ا ل ق ص ة و ا ل ر و ا ي ة بخيال خصب فصنع أ ب ط ا ل ه ا و أ ب ر ز نجومها ثم اختار المخرج ب د ق ة هذه الشخصيات نحن اليوم نود أ ن نتحدث عن القدوات ا ل ح ق ي ق ي ة للمسلمين واخترت م ا د ة ب س ي ط ة ولما أ ر د ت ا ل ب د ا ي ة احترت في اختيار ا ل ق د و ة التي أ ب د أ بها وكان في نفسي أ ن أ ب د أ برسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك مما لا شك فيه هو أ س ا س القدوات لكن حز في نفسي أ ن الوقت قصير و أ ن الاختصار في س ي ر ة النبي صلى الله عليه وسلم لا يلق فوقع في نفسي أ ن أ ب د أ ب ب ق ي ة أ ص ح ا ب ه وكل من رسول الله مقتبس غرفا من البحر أ و ر ش ف ا من الدم فلو تحدثت عن أ ي واحد منهم فسوف أ ت ح د ث عن ا ل أ س ت ا ذ والمربي الذي صنعه و أ خ ر ج ه إ ل ى الدنيا قدوتنا اليوم القدوة الصديق عبد اليوم الأولى أبو بكر الصديق رضي الله عنه واسمه عنه الطبيعية الله الله رضي بكر ابن عثمان ا بن عامر ا بن ع م ر ا بن كعب ا بن سعد ا بن تيم ا بن مره يلتقي مع النبي صلى الله عليه و سلم في مره و يسمى في ا ل ج ا ه ل ي ة بالعتيق و العرب تسمي الشيء إ ذ ا بلغ نهايته في الحسن و الكمال عتيقا كقول الناس اليوم المسجد العتيق يريدون به المسجد القديم و العتيق هو الجميل و كان ابو بكر الصديق رضي الله عنه جميل الوجه وصفته ابنته ع ا ئ ش ة رضي الله عنها قالت كان أ ب ي ض ا و نحيفا و أ ح ن ى الظهر معروق الوجه ن ا ت ي الجبين غائر العينين عاري ا ل أ ش ا ج ع أ ي كان قليل اللحم في أ م ا ك ن اللحم و كان نحيفا و كان أ ح ن ى الظهر و كان معروق الوجه أ ي في وجهه يظهر ال ال ال العروق تظهر وهذا دائما في النحاف إ ذ ا كان الشخص نحيف جدا دائما تجد أ ن عروق وجهه تظهر وهكذا كان أ ب و بكر الصديق رضي الله عنه أ ر ض ا ه أ م ه هي س ل م ة بنت صخر ا بن عامر ا ب ن ة عم أ ب ي ه أ ب و ه عثمان ا بن عامر وهي تنتسب إ ل ى عامر أ ي ض ا فهي ا ب ن ة عم ابيه وابو بكر الصديق كما قالت ع ا ئ ش ة رضي الله عنها هو الوحيد الذي أ س ل م من المهاجرين أ ب و ه له أ ب و ق ح ا ف ة و أ ب و ق ح ا ف ة اسمه عثمان عثمان ا بن عامر ا بن عمرو بن كعب ا بن سعد ا بن تيم ا بن م ر ة كانت له زوجتان في ا ل الأول أ و ل ا ل أ و ل ى خارجه بنت حبيب وهذه أ م عبد الرحمن ولده ويقال أ ن ه ا أ ي ض ا أ م أ س م ا ء و أ س م ا ء بنت عميس وهذه أ م ولده محمد بن أ ب ي بكر و أ م ر و م ا ن وهي هاتان ي مات عليهما يعني خارجه و أ س م ا ء بنت عميس ا ل خ ث ع م ي ة مات عليهما اما أ م الرومان و هي أ م ع ا ئ ش ة رضي الله عنها ماتت قبله أ و بكر الصديق رضي الله عنه لم يرد في ا ل س ن ة و في النصوص تعظيم لرجل من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه و سلم يعظمه النبي صلى الله عليه و سلم و يجله كمثل أ ب ي بكر رضي الله عنه و ا ل أ ح ا د ي ث في ذلك ك ث ي ر ة جدا حتى أ ذ ك ر أ ن من أ ق و ى ا ل أ ح ا د ي ث في هذا الباب أ ن النبي صلى الله عليه و سلم قال ل أ ص ح ا ب ه ما طلعت الشمس على رجل بعد النبيين أ ف ض ل من أ ب ي بكر يعني منذ تاريخ ا ل ب ش ر ي ة ا ل أ و ل و حتى قيام ا ل س ا ع ة فقط اخرج ا ل أ ن ب ي ا ء و الرسل الذين جاءهم الوحي لن يكون ه ن ا ك أ ف ض ل من أ ب ي بكر على ا ل إ ط ل ا ق ولذلك يقول عنه ابن القيم دائما من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجيء في ا ل أ و ل قال او بكره تحير الناس قال يعني الناس لما يسابقوا بيعملوا ميس يقولوا واحد استعداد اثنين ضرب نار ث ل ا ث ة كف يقولون كذا قال لما قالوا كف ذي او بكره مالي جوزته يعني فات الناس لا تفوت ا بلا لما جاي و ف و ت لما جاي و س ا ب ق و ا قالوا كف مالي جوزته قدامه فاتى الناس ب ف و ت جد حتى في ا ل آ ث ا ر أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لما قال ل ع ا ئ ش ة أ و ل من يتسلم كتابه يوم ا ل ق ي ا م ة بيمينه عمر وهي تعرف أ ن أ ب ا ه ا قدام عمر قالت و أ ي ن أ ب ي قال ذلك رجل زفته ا ل م ل ا ئ ك ة إ ل ى ا ل ج ن ة لما يقف عمر بن الخطاب يتسلم الكتاب أ ب و ب ك ياصديق أ ك و ن في ا ل ج ن ة ما يقف أ ص ل ا لياخذ لي لي لي الكتاب و عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما أ و ر د ذلك الطلمنكي كان يقول رحمه الله ل ي ل ة من أ ب ي بكر خير من عمر و آ ل عمر ل ي ل ة و ا ح د ة في الغار من أ ب ي بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن الخطاب ومن آ ل عمر ولذلك لما جاءوا في ا ل خ ل ا ف ة قال أ ب و بكر رضي الله عنه لعمر أ ب س ط يدك أ ب ا ي ع ك قال والله لئن أ ق د م على السيف فتضرب عنقي في غير ما إ ث م أ ح ب إ ل ي من أ ن اؤمر على قوم فيهم أ ب ي بكر حتى قال له عمر رضي الله عنه الحديث البخاري أ ن ت خيرنا وسيد وسيدنا و س ي د و أ ح ب ن ا إ ل ى رسول الله مؤكد ما أصل في شك حتى قال له أ ب و بكر رضي الله عنه أ ن ت أ خ و ى مني قال قوتي تقف بجانبك وتؤيدك مع فضلك على الناس وسبقك ما أ ص ل ف ا ل ص ح ا ب ة ذ يد ما كان في زور ح ي ت ق د م و ي ب ق ى خ ل ي ف ة في وجود أ ب ي بكر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعترف له بالفضل يقول ما من أ ح د إ ل ا و له علينا يد كافاناه بها خلى أ ب ا بكر يكافئه الله بها يوم ا ل ق ي ا م ة قال أجزوا ق د ما ن ن ي حاجة ج ر ع نفعني ا إلا هذا ما قادرين وقال الله يجازيه ربنا يوم القيامة صعد المنبر وقال له حقه أبي بكر بس يوم ما صعد عنه والحديث ا ل في ت ر ما مال ذ ي وفي مثل ما نفعني مال ابي بكر قال ما, ما استفاد من مال في الدنيا、دي. وقدم إ ل ي ه ونفع النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال كما نفعه مال أ ب ي بكر الصديق ل د ي الله عنه وارضاه فهو بكر الصديق ل د ي الله عنه مقدم ما في ذلك شك والحديث عن ا ل ص ح ا ب ة خاصه بالخلفاء ب إ ي ج ا ز م خ ل وفيه سوء ادب معهم ولكن أ ن ا أ ر ي د أ ن أ ق د م المعالم ا ل أ س ا س ي ة والخطوط ا ل ع ر ي ض ة في حياه هؤلاء ولو أ ر د ت أ ن أ س ت ق ص ي ح ي ا ة ا ل ص ح ا ب ة لوقفت لو و على أ ب ي بكر حياتي كله والله لو أ ر د ت أ ن أ ت ح د ث عن مواقفه وعن غزواته وعن وعن اوقاته وعن صيامه وعن صلاته وعن عبادته وعن ما امتاز به وعن حروب ا ل ر د ة وعن قتله ل ل أ س و د العنسي الذي كان يسمى ب ح ب ل ه الذي دعا ا ل ن ب و ة قتله ب و بكر انفاذه لجيش أ س ا م ة وقيل أ ن جميع ا ل ص ح ا ب ة كانوا يتحدثون عن الوقائع و او بكر يتكلم من منطلق ا ل إ ي م ا ن لما جاه عمر رضي الله عنه ي س ت م ي ح ه أ ن يؤخر جيش أ س ا م ة أ ب ى و لما قال قدم غير أ س ا م ة وثب إ ل ي ه أ و بكر رضي الله عنه بالرغم من, من ضعفه و أ خ ذ عمر من لحيته قال ويحك يا اتريدني ابن الخطاب أ أ ن أ ع ز ل ه و قد ولاه رسول الله صلى من الله عليه وسلم لقد قمنا بعد و ف ا ة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ق د ن ا أ ن نهلك فيه جميعا لولا أ ن قيض الله لنا أ ب ا بكر فما فقد كنا مثل الثعالب فما زال يشجعنا حتى صرنا ك ا ل أ س و د أ ب و بكر ص د ي ق ر ض الله عنه عده شيخ ا ل إ س ل ا م ت ي م ي ة رحمه الله في منهاج ا ل س ن ة ا ل ن ب و ي ة أ ع ل م ا ل ص ح ا ب ة على ا ل إ ط ل ا ق قال وابو بكر أ ع ل م ا ل ص ح ا ب ة ولا يظهر علمه إ ل ا عندما يخفى الدليل على غيره لما تلا وما محمد إ ل ا رسول قد خلت من قبله الرسل ومن كان يعبد محمدا ف إ ن محمدا قد مات قال عمر بن الخطاب و هو من هو ك أ ن ي أ س م ع ا ل آ ي ة ل أ و ل م ر ة لما قاتل المرتدين قالوا اتقاتل من يقول لا إ ل ه إ ل ا الله قال أ و ل م يقل رسول الله إ ل ا بحقها والله لاقاتلن بين من فرق بين الزكاه وبين ا ل ص ل ا ة كان فقه عال ي و كان فهمه عظيم أو ب ك رضي الصديق ر الله عنه أ ر ض ا ه لكن السؤال أ ن ا لا أ ر ي د أ ن أ ج ع ل من س ل س ل ة القدوات مجرد ح ج ة ومجرد أ ق ا ص ي ومجرد آ ث ا ر وقصص ما الذي أ ر ي د أ ن أ ن ف ذ إ ل ى الوقائع و ا ل أ ح د ا ث ا ل ح ق ي ق ي ة و إ ل ى حقائق ا ل س ي ر ة ما الذي ميز م ابا الذي ميز أ بكر على سائر الناس بماذا امتاز امتاز ابو بكر الصديق رضي الله عنه و أ ر ض ا ه بثلاث معالم ر ئ ي س ي ة في حياته رضي الله عنه المعلم ا ل أ و ل في حياته السبق إ ل ى فعل الخير ما كان يتردد و ما كان يتوانى حتى شوف إ خ و ا ن ن ا ا ل آ ن في الناس من يتقرب إ ل ى الله ب ط ع ن في أ ب ي بكر و في ط ع ن في ا ل ص ح ا ب ة قلت لهم كما في البخاري من ر و ا ي ة أ ب ي الدرداء لم يقبل النبي صلى الله عليه و سلم عمر بن الخطاب أ ن يطعن في أ ب ي بكر عمر رضي الله عنه حتى لما وقعت م ش ك ل ة بينهما واختلفا وتلاحيا فجاء أ ب و بكر يعتدي إ ل ى عمر ف أ غ ل ق دونه الباف ب ي وجهه جاء يقول لا يخ معلش شكلوا واختلفوا جاء يقول ل ه معلش قفل الباب في وشه لو بكر صدق بس أ ب ي يتكلم مع ذاته قفل الباب في وشه فجاء أ ب و بكر رضي الله عنه إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم يجري حتى أ ن ه كان يمسك بطرف ثوبه قال النبي صلى الله عليه وسلم ل أ ص ح ا ب ه الجلوس اما صاحبكم فقد غامر يعني د خ ل في م ش ك ل ة فجاء يجري قال يا رسول الله لقد لاحيت عمر بن الخطاب ثم جئته معتذره ف أ غ ل ق في وجه الباب فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا ف إ ذ ا بعمر رضي الله عنه يراجع نفسه ذهب إ ل ى بيت أ ب ي بكر فلم يجده جاء إ ل ى المجلس فلما جاء عمر تغير له وجه النبي صلى الله عليه وسلم و ك أ ن ه يريد أ ن يقوم عليه فجثى ابو بكر رضي الله عنه على ركبتيه يلتمس العذر للنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يقول يا رسول الله أ ن ا له أ ظ ل م أ ن ا له أ ظ ل م أ ن ا اللي غلط عليه لما جاء عمر قال له قلتم كذب وقال صدق وواساني بماله ونفسه فهل أ ن ت م تاركوا لي صاحبي يغفر الله لك يا أ ب ا بكر يغفر الله لك يا أ ب ا بكر يغفر الله لك يا أ ب ا بكر قال أ ب و الدرداء فما أ و ذ ي بعدها أ ب د ا قال لي عمر حتخلوني ولا ما حتخلوني هل أ ن ت م تاركوا لي صاحبي يغفر الله لك يا أ ب ا بكر يغفر الله لك يا ابا بكر يقولها ويستغفر النبي صلى الله عليه وسلم ل أ ب ي بكر الصديق أبو ك رضي ا ل ص الله عنه أ ر ض ا ه هو ا ل أ و ل في ا ل أ م ة وما في ذلك شك فهو المسابق إ ل ى الخير ما من عمل إ ل الا وهو فيه إ وهو قدام الناس لا ي ت أ خ ر وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ل أ ص ح ا ب ه في ص ل ا ة الغداه أ ي ك م عاد اليوم مريضا قال أ ب و بكر انا يا رسول الله قال أ ي ك م شيع اليوم جنازه قال أ ب و بكر انا يا رسول الله قال أ ي ك م أ ط ع م اليوم مسكينا قال أ ب و بكر انا يا رسول الله قال ايكم أ ص ب ح اليوم صائما قال أ ب و بكر انا يا رسول الله قال م ج ت م ع ن ا في امرئ الا أ د خ ل ه الله ا ل ج ن ة عمل اربع اشياء من الصباح لحد الظهر زار المريض وشيع ا ل ج ن ا ز ة و أ ط ع م المسكين و أ ص ب ح صائم وهذه ق ل ة أ ن تجتمع ل أ ح د ل أ ن يومك تصبح صائم ما في زول يموت يعني ما في ولكن يجب ان ما ي ك و ي ج ن ا ز ة تشرب ا ل ش ا ي من ا ل ص لا ي ل ك تلفوية ع ن ي ف ل ان مات م ش يكون ه ن ا ي ا ل ص ب ا ح و ش ر ب خ ا ل لا يمكن ا ت وأمشت ان يكون هناك اشخاص لا ت يمكن ان يكون ت ه ن ا ل م غ ر ب ي أ ذ خ ا ل ك لا م ده ك ل ه ع ش ان ي ط ب ق ع ل ي ك ا ل أ ر ب ع دي ا ل أ ر ب ص لا ي تتطبق ع ل ي ك قبل ا ل م غ ر ب يكون ه كله ن ا ل اشخاص فهو بكر الصديق رضي الله عنه و ارضاه كان يسابق حتى قال النبي صلى الله عليه و سلم و معه ابو بكر و عمر مناسبه كان يقول والحديث في الصحيحين ابو بكر و عمر مني بمنزله السمع والبصر واحد عيني و اتاني اضاني و كان عليه الصلاه و السلام كثيرا ما يقول أ ن ا و أ ب و بكر و عمر جاء ا ل نبي س ل م و أ و بكر و عمر و خرج ا ل نبي س ل م و أ و بكر و عمر دائما حتى لما جاء عن رجل من ا ل ب ا د ي ة و سمع يعني يقول ا ل نبي س ل م أ ن ه سمع ذئبا يتكلم و يشهد يقول محمد رسول الله ذئب يتكلم الرسول قال أ ن ا أ ؤ م ن بذلك عاي لقى بكر و عمر قال له أ ن ا مقتنع بالكلام ده انا آ م ن ت و أ و بكر و عمر غيابيا حيؤمن معي ضامن طوالي قالوا أ ن ا أ ؤ م ن بهذا و أ ب و بكر وعمر ق ا و ا ما في شيء في الناس قالوا أ ب و بكر وعمر أ ص ل ا ما كان ب ف ا ر ق و ه دائما معه فبالتالي مر النبي صلى الله عليه وسلم أ بالليل و وعمر بكر ب فسمع عبد الله بن مسعود ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن فوقف النبي صلى الله عليه وسلم حتى ركع وكان يرتل ا ل ق ر آ ن ترتيلا فقال من أ ح ب أ ن يسمع ا ل ق ر آ ن غضا طريا كما أ ن ز ل فليسمعه على ق ر ا ء ة ابن أ م عبد الحديث قال عمر بن الخطاب فذهبت أ ط ل ق الباب بعد ان رجعنا أ ط ل ق الباب في جوف الليل ابن مسعود فجاء يفتح الباب فوجدني قال خير يا ابن الخطاب قلت لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ا ل ل ي ل ة يقول فيك حديثا قال لقد جاءني أ ب و بكر وبشرني قبلك قال ل ه د جاءني ابو بكر و بشرني قبلك قال ل ق ه ت ا ء ن ي ز ه ت ا م ت ا ل ع ظ ي م م اي أ عمل خير ما في زول بجي قدامه وبالتالي قال جاءني أ ب و بكر قبلك وبشرني قال عمر رضي الله عنه والله لا أ س ا ب ق أ ب ا بكر بعد اليوم بس إ ل ا خلي أ ي حاجه بس خ ل ي ا ل ي و م فبالتالي كان أ ب و بكر الصديق رضي الله عنه سباقا إ ل ى كل خير مقداما في كل ف ض ي ل ة ما ي ت أ خ ر أ ب د ا هذه ا ل ن ق ط ة ا ل أ و ل ى ا ل ن ق ط ة ا ل ث ا ن ي ة كان أ ب و بكر رضي الله عنه عظيم التضحيات يكفي قول الله تعالى في أ ب ي بكر والله لا يحتاج إ ل ى ز ي ا د ة ثاني اثنين إ ذ ه م ا في الغار إ ذ يقود لصاحبه لا تحزن إ ن الله معنا تقول ع ا ئ ش ة رضي الله عنها ما عقلت إ ل ا و رسول الله صلى الله عليه و سلم ي أ ت ي ن ا صباحا أ و مساء ما حصل يوم واحد غبى من بيته ما عقلت إ ل ا و رسول الله صلى الله عليه و سلم ي أ ت ي ن ا صباحا أ و مساء و ا بكر الصديق كما قالت ع ا ئ ش ة الوحيد من المهاجرين الابوه أ س ل م أ ب و قحافه ة أبقر و امه كانت تلقب ب أ م الخير و تكنى به وهي س ل م ة بنت صخر بن عامر أ س ل م ت و زوجاته وبناته قلد أ و بكر رضي الله عنه في خ د م ة الدين حتى أ غ ن ا م ه حتى الغنم بتعنه يوم ا ل ه ج ر ة حتى خادمه حتى رقيقه كل شيء في خ د م ة الدين ن فقد ك ا من أ ص ح ا ب التضحيات ا ل ع ظ ي م ة رضي الله تعالى عنه وهذا يؤكد أ ن من أ ر ا د م ن ز ل ة عند الله ومكانه في دين ا ل إ س ل ا م لا يكون هذا بالتمني إ ن م ا بالعمل و بالاجتهاد وببذل النفس وببذل كل شيء في سبيل الله ابو بكر الصديق بذل ماله ماذا أ ب ق ي ت لعيالك قال أ ب ق ي ت لهم الله ورسوله رضي الله عنه أ ع ت ق بلال و ب ا ل م ن ا س ب ة من ا ل أ ش ي ا ء ا ل ع ج ي ب ة جدا في بكر الصديق قال لك المبشرين ب ا ل ج ن ة ع ش ر ة هو واحد منهم م فضلوا ك ت س عثمان ة ستة هو دخلنا الاسلام. العشر بالجنة ستة دخلنا الإسلام الإسلام تدخلون تقول منهم مباشرين دخلون تاني هو ووكل الصديق العشر فوتوا ليه كيف فوتوا بن عفان حتى في مرضه الذي مات فيه ما لازمه إ ل ا عثمان وما كان يفارقه أ ب د ا عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام و ط ل ح ة وابو ع ب ي د ة وسعد بن ا ل و ق ا ص الست ة دين دخلنا ا ل إ س ل ا م وكل الصديق و هو سابع فبالتالي أ ص ل ا يعني مكانه ت والله يا اخوانا أ ب و بكر ا ل صديده رتبه لحيك يسميه ابن القيم الصديق ا ل أ ك ب ر للامه حتى في ا ل خ ل ا ف ة لما جاءت ا م ر أ ه والحديث في ا ل ص ي ح ي ن قالت يا رسول ا كذا وكذا وكذا قال تعالي العام القابل قالت إ ن لم أ ج د ك قال تجدين ت ابا بكر تجدين ابا بكر د ل ت و ر س ن ج ا ء كان جيت ج ي ت ك ما فيش القم لسه لا في خ ل ا ف ة ولا في ب ي ع ة لذلك اخواننا أ ب و ك لما تقدم كان علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه و ا ل ش ي ع ة قاتلهم الله يزعمون أ ن ه كان على خلاف قال خير هذه ا ل أ م ة بعد رسولها أ ب ي بكر وعمر انتهى الكلام في البخاري علي الطالب قال لهم في المنبر خير هذه ا ل أ م ة بعد رسولها أ ب ي بكر وعمر كان أصلا ما كلام قال النبي صلى الله صلى بل عليه وسلم في سيداء كهول ي الحديث في الترمذي وصحابه ا ل أ ل ب ا ن ي سيدا كهول ي أ ه ل ا ل ج ن ة من ا ل أ و ل ي ن والاخرين عدا النبيين والمرسلين أ ب و بكر وعمر لا تخبرهما يا علي قولي علي والحديث ا ل رواه علي رضي الله عنه قال لشفته في ا ل ج ن ة في الكهول في ا ل أ و ل ي والاخرين ما في أ ح س ن من أ ب و بكر وما في أ ح س ن من عمر الخطاب فهؤلاء ص ح ا ب ة ح ق ي ق ة يا سلام والله سيرتهم لا تمل و أ ح ا د ي ث ه م لا يعني لا ي س أ م ه ا المؤمن ويكفي فقط أ ن نعيش على فرح المرء يحشر مع من أ ح ب والله ما عندنا عمل لكن يشهد الله أ ن نحب أ ب ا بكر ونحب عمر ونحب عثمان ونحب علي ونحب سائر أ ص ح ا ب النبي ونحب الصالحين ونحب ا ل أ ئ م ة الربانيين ونحب العلماء الصالحين و ن س أ ل الله أ ن يحشرنا معهم والله ما عندنا غير ك ذ ا لكن حسن يا ابو بكر لا يدرك أ ب د ا أ ص ل ا يا أ خ ي قال ليك سبحان الله في ا ل ه ج ر ة قالت ع ا ئ ش ة رضي الله عنها كان ا ل ص ح ا ب ة يهاجرون يجي ا ل واحد وصل أ ر ي د أ ن أ خ ر ج يقول أ خ ر ج ياذن له جاء بكر قال يا رسول الله ما ب ت أ خ ر أ ي ح ا ج ة قدام يعني ا ل ه ج ر ة ب ا خ ر ة قال يا رسول الله أ ر ي د الخروج إ ل ى ا ل م د ي ن ة قال له النبي سلم انتظر ولا تخرج ما تطلع عرف إ ن ه في موضوع ه عارف عمل شنو مشى اشترى ناكتين ج ل ا د ذنج اشتراهن وملاهن وجهزن بس قال أ ن ا حهاجر معه قال ط اي ل م ا أ زوج يقول له يقول ا ط ب ع خلاص امش امش امش الصحابة قالت لماذا س ن م امشي قالت ع ا ئ ش ة فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم قائض صيف شديد في غير في وقت ا ل ق ي ل و ل ة في غير وقت اتيانه فدخل وجلس و ك أ ن ه يستريب من شيء ي ت ع ا ي ن و ا كدا ويدققوا كدا ثم قال لي ابي بكر أ خ ر ج أ ه ل ك من البيت طلع عندهم موضوع طلع الناس دين قال يا رسول الله إ ن م ا هم اهلي قال له أ ذ ن لي بالخروج إ ل ى ا ل م د ي ن ة قال ا ل ص ح ب ة قالوا ا ل قال ا ل ص ح ب ة قالت ع ا ئ ش ة والله ما شعرت إ ل ا و أ ب و بكر يبكي فرحا قالوا ا ل ص ح ب ة أ ص ا ح ب ك قالها صاحبني بكى طوالي مات بكى قالت لعله ل ه ما يبكي فرحا قال يا رسول الله لقد أ ع د د ت لك ا ل ر ا ح ل ة قال بالثمن بحقه قال رسول الله إ ن م ا مالي لك ونفسي لك قال بالثمن فقبل أ و بكر ف أ خ ذ الثمن في ن ا ق ة ثم هاجرا معا الهجره الطويله ا ل م ع ر و ف ة التي ظلت ق ر آ ن ا بعد ذلك يتلى إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة ثاني اثنين إ ذ هما في الغار إ ذ ي ق و د لصاحبه لا تحزن إ ن الله معنا وبالتالي هذا ابو بكر ص د ي ق رضي الله عنه فضائله لما ولي ا ل خ ل ا ف ة كان كثيرا ما يردد يقول والله ما ق ل ت حريصا على امرتكم وما تمنيتها لا سرا ولا علانيه بان و بان نفس ما تمنيتم ى أ م ي ر ولا تمناها لكن الصحابه قدموه ولم يكن من ذلك بد و و ب ا ل م ن ا س ب ة لو لم يقدم غير أ ب ي بكر لكانت ف ت ن ة بس غير أ ب و بكر صديق قدم رضي الله تعالى عنه كانت م د ة خلافته عامان و م ئ ة يوم عامين سنتين و م ئ ة يوم مات رضي الله تعالى عنه في ا ل س ن ة ا ل ث ا ل ث ة عشر من ا ل ه ج ر ة ا ل ن ب و ي ة وكان ب د أ الفتوحات لكن أ ه م ما قدمه أ و بكر رضي الله عنه إ ر س ا ء دعائم ا ل د و ل ة بعد النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بعد ان تفرقت فقاتل المرتدين في البحرين وفي ج و ا ث ة وفي اليمن وفي اليمامه قاتل المرتدين و أ ر س ى دعائم ا ل د و ل ة وثبت أ ر ك ا ن ه ا بعد ذلك جاء عمر رضي الله عنه فجاءت الفتوحات ا ل ع ظ ي م ة في عصر عمر رضي الله ت عنه ا النقطة الثانية التضحيات العظيمة للدين ثالثا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه ل للدين بالرغم ى عنه عنه من هذه رضي أبو أ بكر ما له من الفضل والسب غير أ ن ه عرف ب ك ث ر ة ا ل ع ب ا د ة وهذا ظاهر جدا في حديث أ ي ك م أ ص ب ح اليوم صائما أ ي ك م أ ط ع م اليوم مسكينا أ ي ك م عاد اليوم مريضا أ ي ك م شيع اليوم جنازه قالت أ س م ا ء بنت عميس دخل عليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهي زوج أ ب ي بكر رضي الله عنه بعد يعفر بن أ ب ي طالب س أ ل ه ا قال يا أ س م ا ء كيف كان ا ل ص ل ا ة أ ب ي بكر رضي الله عنه قالت كان يقوم الليل يصلي ويبكي يصلي ويبكي ك أ ن ن ا نشتم من شده بكائه ر ا ئ ح ة كبد تشوى لما وفته المنيه و أ د ر ك ه ا ل أ ج ل وكان قد ناهز الستين و أ ه ل السير والتاريخ يرجحون أ ن ه قبض في السن التي قبض فيها النبي صلى الله عليه وسلم في ا ل ث ا ل ث ة والستين تعب و أ د ر ك ت ه الحمى فجعلت ع ا ئ ش ة رضي الله عنها ابنته تقول أ م ا م ه لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إ ذ ا ضاقت وحشرجت صدره قال لا يا ع ا ئ ش ة قولي بقول الله وجاء ا ل س ك ر ة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد ثم مات رضي الله عنه وقد أ و ص ى أ ن يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم ودفن ابو بكر رضي الله عنه يعني قبره قصاد كتف النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يعني النبي صلى الله عليه و سلم ا ل ق ب ر كذا قصاد الكتف بتاعه راسه بكر و قصاد حقوي أ ب ي بكر يعني تحت منه قصاد ا ل ح ق بتاعه نص أ و ب ك ر ص د دق ر أ س عمر رضي الله تعالى عنهم أ ج م ع ي ن و أ و ص ى أ و بكر رضي الله عنه نادى على عثمان و قال له كيف لو أ ن ي وليت عليكم عمرا فقال له عثمان رضي الله عنه مقولته ا ل م ش ه و ر ة قال قوي في الله وسره أ ف ض ل من علانيته للناس فلقد أ ص ب ت فيه خيرا ونادى على عبد الرحمن بن عوف فاستشاره ثم أ و ص ى للناس ان يؤمر بعده عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بذلك نكون قد وصلنا بصورة فيها كبير جدا بالحديث أبي بكر بالصحابة بحبنا وصلنا خلل المعالم والخطوط الرئيسية في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى لهم نكون وإياكم عن عنه جمعنا وإياكم بالصحابة أجمعين قد جدا فيها حياة رضي في أهم يجمعنا الله عز و جل و إ ي ا ك م بهم في جنات و نهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر و صلى اللهم و سلم و بارك على نبينا محمد و على آ ل ه و صحبه و سلم